الحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله نبدأ في كتاب الحديث نعم نحن وقفين عند الصحة لغيره ماشي ماشي ما. هنأخذ كده حديثين أو الحالي عشان علم الكتاب يجي بتاع المصطلح <تصفيق> عشان الناس بتقول انه الكتاب مش معانا وش عارفين نذاكر كتاب الحديث اسمه المنهل الحديث سيب الكتاب لان هو الكتاب بسيط ومفوش حالي لدردش كده حوالينا الكتاب هو الكتاب ده دكتور موسى شهين لاشين احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا انه هو احد كبار اساتذة الحديث وكان وقيل كان نائب رئيس جامعة الازهر هو من محافظة الاليوبية من بنها وكان رجل على علم هو من ناس المعددين في الحديث أما مسألة الشهرة فهو مشهور في أوساط الأوساط العلمية المتخصصة قد لا يكون مشهور بره يعني ولكن الشهرة بره تبقى بسبب عموما في سببين للشهرة والسبب الأول مسألة تلاميذ تلاميذ المشايخ بيشهرو جامد في واحد بقى له تلاميذ عشان كده ما بيشتهرش عليكم والسلام ومساله الخطابه المشايخ اللي بيخطبوا بتشتهروا من غيره هو دي لكن مش معنى انه يذكر لك أحد العلماء غير المشهورين ان انت تستئل به وتظن أنه هو المشهور أعلى منه فالمسألة مشكلة ولا تقاس بهذا الشكل وهذا الرجل شرح صحيح مسلم وما أكملش صحيح البخاري شرحه وشرحه لمسلم هو يعتبر أوسع الشروح لمسلم ولعله أفضلها صحيح شرح النووي أجملها عبارة وأجمعها قولا لكنه أيضا يحتاج إلى تكملات وتنقيحات أما الشيخ فشرح صحيح مسلم شرح مستفيد ويفهم كل أحد سما فتح المنعم ويختار مجموعة من الأحاديث من البخاري عشان تقرر على الأزهر وشرحها من مختلف الأبواب ومنها الكتاب اللي علينا ذلك بدأ هو بيقول كتاب الإيمان واخذ من كتاب الإيمان زيادة الإيمان ونقصه نحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص نؤمن بذلك ونصدقه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وغير ذلك من الآيات الكريمات التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار والعيذ بالله تعالى عليكم السلام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 المعتاد في الطرق الأساليب العلمية في شرح الأحاديث أنه يدي لك مختصر عن معنى, معنى الحديث الأول وبعد كده يشرح لك معاني المفردات الموجودة في الحديث او يقدم المفردات على المعنى العام وبعدين يقول لك المعنى العام وبعد كده يفصل لك الاحكام التي جاءت في الحديث فهذا الحديث الذي عندنا ينبهنا على أن الإيمان كما قال صاحب الكتاب أن الإيمان كالشجرة هذه الشجرة تشتمل على جزوع وفروع وأوراق وأغصان وما إلى ذلك فكل ذلك يدعى أو يسمى الإيمان كل ذلك يسمى الإيمان ممكن نطلق على الصلاة أنها شعبة من شعب الإيمان نطلق على إماطة الأذى عن الطريق أنه شعب من شعب الإيمان هل إزالة الأذى عن الطريق زي الصلاة لا كما جاء في الحديث الصحيح يعني عن شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فأعلاها التوحيد شعب من شعب, من شعب الإيمان وأدناها أن تعمد إلى حصاه أو شيء يؤذي الناس في الطريق فتحمله فتضعه على جانب الطريق حتى لا يتأذى الناس منه لا فارق عندك بين أن يكون ذلك في طريق المسلمين أو غير المسلمين طالما أن هذا فيه إماطة الأذى عن طريق الناس لأن إماطة الأذى عن طريق الناس صدقة لأننا أصنع ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى وليس نصنعه لأحد فهذا الحديث يبين لنا أن الإيمان تتعدد شعبه يذكر أن الإيمان كالجسم فيه قطع متعددة يتواصل بعضها مع بعض أو كالشجرة التي إذا نظرنا إلى كاملها إلى شكلها وهي مكتملة فنقول هذا الإيمان أو إذا نظرنا إلى جزوعها الكبيرة أو جذرها فنقول هذا جزء من الإيمان وإذا نظرنا إلى أوراقها وثمارها وأغصانها فنقول هذا جزء من الإيمان فبقدر النقص الذي يحدث لهذه الشجرة بقدر ما ينقص من إيمان العبي فعلى حسب واحد ينقص من عنده الأوراق واحد ينقص من عنده الأغصال واحد ينقص من عنده الفروع واحد الكافر بقى عنده الشجر دي مش موجودة أصلا مقطوع من قدرها أما المؤمن فهو يتفاوت حاله مع توفر وتواجد أصول الشجر ديه فإنه موجود عنده يتفاوت بأف مسئلة الكمال في مسألات الكمال فالعدد الذي يرد عندنا في الحديث الحديث يقول الإيمان بضع وستون شعبه في حديث تاني يقول الإيمان بضع وسبعون شعبه هي نفس نفس الحديث ولكن الروايات تعددت فالعلماء عندنا اختلفوا في تفسير هذا العدد بعضهم قال أن العدد هنا مش مقصود أصلا مش مقصود أصلا ليه قال لك لأنه يقصد به التكثير لكن مش مقصود أننا عدي لك 1 2 3 4 5 6 7 لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فلا يقصد تخصيص العدد السبعين ولكن يقصد كثرة المبالغة في الاستغفار لهم مع هذا لو فعلته فلن يغفر الله لهم لا وإلا فإنه يزيل على السبعين أو أنه هيقتصر إذا كان المغفر حتى لو استغفرت لهم سبعين مرة ربنا عز وجل مش هيغفر لهم فيستغفر أكثر من سبعين فممكن يغفر لهم لا هو يدل العدد هنا على المبالغة في تعدد شعب الإيمان ده قوله في قول من العلماء في مسألة تفصيل العدد جماعة قالوا إن العدد هنا غير مقصود عدد هنا غير إيه؟ غير مقصود ولكن يراد التكثير يعني تكثير شعب الإيمان فشعب الإيمان متعددة جدا. وليس التفصيل مذكور في أحاديث تخصه فمن هنا الأحاديث جاءت بأعلى شعبة وأدنى شعبة بس هو ذا المنصوص عليه إنه أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق في قولتان أن لا ذا الشعب الإيمان محصورة في العدد الذي ذكر في الحديث عدد الذي ذكر في الحديث وهذا العدد قالوا يختلف فيه الروايات بين الستين وبين الاذ السبعين وجماعا ذهبوا إلى أن رواية الستين هي الأرجح قالوا أن رواية الستين هي الأرجح طب يا جماعة فصلوا لنا شعب الإيمان دي واذكرها وحدة وحدة بدأوا بعض العلماء يذكر شعب الإيمان تفصيليا ولكنهم يزيدونها عن السبعين يزيدونها عن الستين واختلفوا بعضهم بعد مثلا شعب معينة بعضهم ما يعدهاش وهذا التفصيل على هذا الشكل أم أخذوه من مجموع الآيات والأحديث لكن ما حديث بفصل شعب الإيمان واحد اثنين ثلاثة أربعة كده لكن هناك أحديث نصف على بعض شعب الإيمان زي الحديث اللي عندنا له والحياء شعبة من الإيمان والحديث الآخر أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأحاديث أخرى ذكرت غير ذلك زي مثلا أنه أنت تعين بعض الناس في عملها أنه أنت تعددت بعض التصرفات وقالوا أنها من شعب الإيمان فالناس مختلفون في تحديد شعب الإيمان قالوا أن العدد هنا غير مقصود بل المراد تكثير شعب الإيمان فالعدد هنا ليس له مفهوم ليس له مفهوم مش مقصود الستين ولا السبعين واحد اثنين ثلاثة اربعة غاية سبعين ولا غاية ستين لا المقصود تكثير شعب الإيمان طيب بالرأي الثاني هؤلاء الناس قالوا لا شعب الإيمان مذكوره بالعدد يبقى المقصود العدد الوارد عندنا اهو فاختلفوا هل هم 70 ولا هم 60 جماعه رجحوا روايه ال 60 وجماعه اخذوا بروايه هذه وانضموا وقسموها مجموعة من شعب الإيمان تكون في القلب ومجموعة تكون من عمل اللساء ومجموعة تكون من عمل الجوارح قالوا أن شعب الإيمان هذه تنقسم على حسب نوع العمل إلى ثلاث أقسام هناك ما يكون من عمل اللساء وهناك ما يكون من عمل القلب وهناك ما يكون من عمل الجوارح إيديك ورقليك وعنيك وما إلى ذلك يعني. هذه التقسيمات عشان يذكروا لنا شعب الإيمان بالتصدر من الإنسان منين العمل الذي يعد من شعب الإيمان مصدر فين عند الإنسان قالوا إنه من القلب يصدر جزء ومن الجوارح يصدر جزء ومن اللسان يصدر جزء لو بصينا في اللي هي المفردات اللي عندنا اللي موجودة فيقول لك الإيمان يقصد هنا به الإيمان الكامل يعني الجسم الكامل او الشجرة اللي احنا شفناها دي كاملة على حالها هذا يطلق عليه الإيمان لو نقص منها شيء يطلق عليه الإيمان بس إيه؟ مع مراعاة النقص وهكذا فهل إذا وجدت الشعب كلها في واحد يبقى كامل الإيمان إذا نقص بعض الشعب يكون إيمانه ناقص بس كل شعب على قدرها يعني اللي نقص منه لا إله إلا الله وحمد رسول الله مش موجود عنده. يبقى خلاص كده قضي الأمر ما يبقى الشيء أبدا أبدا أو إذا أتى بمناقض لها حتى وإن قالها بلسانه وهو يعلم أن ذلك مناقض لها اللي أقول لك إيه مش عايزين شريعة ربنا دي مش عايزينها هذا الكلام كفر لا خلافة في هذا أبدا بين العلماء طيبين المشكلة المشكلة أنه اللي قال ذهبع حكم إيه هي رباء المشكلة لا بد أنه يكون عارف أنه له كفر وأنه يكون عنده دراية بهذا الأمر وأنه يقام عليه الحجة وأنه مش عارف إيه وإيه عال عشان تقول أنه هو رجل كافر لأنه ما فيش حد يقدر يحكم بهذا الأمر إلا العلماء العلماء يقيمون الحجج على الناس ثم يحكمون بما يرون بعد ذلك والحكم هذا مرجعه إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني هم يبقى مش من عندهم ولا لهم أهواء في ذلك ولا أغراض خاصة دنيوية ولا نحو ذلك والعلماء لئن يخطئوا في العاف خير لهم من أن يخطئوا فيه العقوبة فلهم في طريق في ذلك منهج يتبعونه يتبعون فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن عندنا كما جاء في الحديث الإيمان يقصد به الإيمان الكامل الإيمان بضع بضع دي حمل زي إيه بعدد الأصحفي أنه من اثنين لعشرة من اثنين لعشرة جاءني بضع عشرة رجلا او بضعة عشرة رجلا على الأصح فيه من اثنين لعشرة تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر زي العدد من ثلاثة لتسعة كذا والعشرة بتبقى عشرة مع المؤنث وعشر مع المذكر الشاهد من الكلام انه بضع هذه من الاعداد من الايه من الاعداد تشتمل على العدد من من 2 ل 10 من 2 ل 10 تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر بضع 60 يعني حاجه و شعبة يعني أصل الشعبة اللي هي الفرع أو القطعة أو الخصلة فالمرد بها هنا خصلة الإيمان خصلة الإيمان فهذه الخصال إذا اجتمعت فإنها تمثل جسم هذا المسمى اللي هو الإيمان وكلما نقص منها واحدة فإنه ينقص من الإيمان بقدر ذلك فالإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان الحياء خلق عظيم كما جاء في الحديث أن لكل, لكل دين الخلق وخلق الإسلام الحياء والحقيقة أن فضيلة الدكتور محمد إسماعيل له كتاب في هذا الموضوع وهو من فكره الجيد أنه يعمل كتاب في هذا الباب وهذا يدل على أدب الرجل فعمل في فقه الإيه؟ الحياة. لو كتاب كده صغير اسم فقه الحياء فلو قرأته هتستفد به وتستفد منه جدا وهو امر فرط فيه كثير من الناس طيب هل الحياء هذا يمنعنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما هو هذا الحياء إيه والحياء هذا أجينا نبص الحياء في الحياء العادية بالنسبة لنا وعباره عن تغير وانكسار يعتريك عندما تخشى أن يعاب عليك شيء ما في حاجة هنا أنت خايفة تعاب عليك مكسوف, مكسوف. يبقى كذا يقول لي يا رب إيه داريني داريني وحبا مش عارف إيه تبقى مكسوف كذا خايفت فهذا هو في اللغة وفي العرف الذي يسود عندنا هذا معنى الحياة أما الحياة في الشريعة فهو خلق, خلق هذا الخلق يمنعك من الوقوع في المحرمات أو المنهيات والتقصير في حق ذي الحق خلق يمنعك من الوقوع في المنهيات ومن التقصير في حق ذي الحق بمعنى أن أنت تستحيي من الله تعالى أن تقع في المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى ومن هذا الباب كان الحياء من الإيمان وتستحيي أيضا أن تقصر في جنب الله تبارك وتعالى فأنت لما تبقى مقصر في طاعة الله تبقى مكسور وعمل تستغفر وعمل تعترف بتقصيرك في حق الله تبارك وتعالى وهكذا هذا هو الحياء المحمود وهو الذي يقصده في الشريعة أنه يكون عندك خلق هذا الخلق يمنعك من أنت تقع في المحرمات وكمان يمنعك من التقصير في حق صاحب الحق في حق صاحب الحق زي أن تنصب حكما بين اثنين تنصب حكم بين اثنين لو أنك ملت إلى أحدهما حياء من الآخر ويعني تعديت الخطوط التي وضعتها الشريعة فهذا لا يكون حياءا بل هذا عجز عن إقامة الحق وهذا ليس من الإسلام بل إن هذا يكون حراما إنه انت يكون عندك عاجز عن إقامة الحق زي ما بتشوف منكر تبقى مكسوف أن أنت تضبط هذا الأمر وتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر مكسوف وتقول يا أخي أنا مستحي منه لا ليس هذا من قبيل الحياة لكن بل إنه من قبيل العجز طب أنا أعمل إيه تسلق أسلوبا حسنا للتغيير أسلوبا حسنا للتغيير وإلا فإن التغيير مطلوب مطلوب منك واجب عليك قدر استطاعتك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مراء منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبرساله فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فهذا أقل الإيمان أنه تغير هذا المنكر بقلبك يعني تكره تعرض عنه ما تحبوش تبقى نافر منه من أصحابه طيب أنا عندي أكثر من كده ممكن بقى رسانك تعيذ هذا وتوجه هذا قدر الاستطاعة ومن هنا تكون ارتقي في إيمانك شيئا ما الأمر الأعلى باء أن تغير بيدك تصلح حاجة نفسها تقيم حاجة نفسها من المعروف وما إلى ذلك وهذا التغيير باليد أحيانا يكون لك وأحيانا يكون لكبير المكان وأحيانا يكون للحاكم وأحيانا كل على حسب إيه ما عنده واحد يبقى عنده منكر في البيت يقول لك تغيير المنكر باليد للحاكم يبقى جيب بقى الرئيس يقول لك على طفل التلفزيون وتعالى بقى يا رئيس ما تخليش نسمع المسلسلات هذا من طبعا من الكلام الغريب لأن بعض الناس يقول لك تغيير الناد إلى الحاكم دائما في بعض الناس يقول كده هذا يختلف باختلاف مكان المنكر هذا واختلاف الحال واختلاف نوع هذا المنكر وما إلى ذلك زي السينمات والخمارات والبارات والحاجات دي أمور يسعى فيها الناس أن الحاكم هو اللي يغلقها لكن هما لما يروح يقفلهم يتعركوا مع عوضه ده يضرب ده مش عارفه وتروح تحبز ده وتعمل ده وتبقى العملها هيسة بالبعضة هذه من الأمور التي يبعت بها رسالة للحاكم ويطالب هو يقفل بتاع ده لأنه هذا لا يجوز نحن كناس مسلمين ما ينفعش عندنا هذا الفساد والمجهرة بالأمور التي هي من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى أما واحد عنده عنده ابنه مثلا قاب حاجة محرومة في البيت يقول بقى لما روح أجيبه الريس يقول له يا ابن ما تعملش كذا وكمان ساعات بيبقى الأسلوب فيه اللي هو باليد ساعات يكون استخدامه على شكل غير مقبول يؤدي إلى نتيجة عكسية فاللي غير يكون على فقه ودراية بمراتب تغيير المنكر كن عارف ايه يبدأ ازاي ويسلك فيها ازاي وحكم الحاجة دي ايه عشان تؤدي الى النتيجة المطلوبة لانه مش المقصود ان انا نفس عن رغبات الشخصية يعني انا ما بيحبش الحاجة المحرمة دي فاتصرف بتصرف غير مقبول من كتر اندفاعي وسوء تصرفي تجيب نتيجة عفسية انا اصلا ما كنتش بتصرف لله عز وجل عشان ازيل المنكر لا انا بتصرف بدافع شخصي بدافع شخصي زي بعض المشايخ مثلا هو يحبك تحضر له وتحضرش لحد ثاني مثلا كده او تسمع درسه ما تسمعش لحد ثاني ولو رحت لحد ثاني الو بوزه وهكذا هذا ليس من الدين بل هي حاجة تخصه هو فاعمل ايها نمعاته بالشيخ ده لو انا رحت هيزعل مني لو انا مروح تشهب انا مقصد اعمل بقى ايلعب بايه خليك ودوعي كده تليف وتروح من تحت لتحت وتعمل مش عارفين زي الأئمة كانوا بيعملوا زمان كانوا يروح يسمعوا حديث الراغل اللي هو من أهل البدع وهي إنه محدث ممتاز جدا بس فيه بنع أعمل فيه إيه بألا لو رح له وعلم به مثلا سوفيان الثوري هيبقى يومه طويل لو علم به شعبة يبقى يومه أطول لو علم به مش عارف يعمل إزاي يجم نفسه هو مغطي ورايح إيه سامع الحديث من فلان ده هوت اللي حدث وهو من أهل البدع ويكتب ويعمل ومش عارف ايه وبتاع ليه العلماء كانوا بيعملوا كده خايفين ان الناس تقع في البدع خايفين الناس تقع في البدع ما انهم هم اخذوا عن علماء من اهل البدع لكن عشان اصبحوا ائمه زمانهم من اهل السنه عاوزين الناس تروح هم تاخد عنهم العلم انهم اكثر امانه من اهل البدع رغم ان اهل البدع عندهم علم لكن من خوف العلماء على طلاب العلم من الفتن فحب إن هو يضغط عليه عشان يكتلم هذه المسائل لكن الأذكياء من طلاب العلم الذين يعرفون دينهم وعندهم دراية بالعلم حاول يتجنب هذه المسائل يخذ العلم عن أهله ويبتعد عن عيوب كل لأنه لا يخلو أحد من العيب فيش حد يخلو من العيب وكان المشيخ هنا زمان في ايام ما عملوا معهد الفرقان زمان و كنت لسه جاي دلوقتي مع الدكتور سعيد الربي فبيقول لي ده هو اللي بيقول لك كده يعني بيقول انه زمان كانوا المشايخ لما فتحوا معهد الفرقان ثلاث سنين باين او حاجه زي كده فكان الطالب اللي يخلص يبعثه لاحد المشايخ عاوز قال عاوز يدرس تفسير روح عند المحلاوي الشيخ المحلاوي ويتابع معها على طول عاوز مش عارف لغه عربي روح عند الشيخ البرماوي مش عارف عند كده يعني ورغم أن دولا ما تنوش بدرسه في المعهد لكن برضو شوف المشيخ مسألة التخصص في العلم هذه مسألة أساسية مسألة أساسية فهذا الكلام الذي نقوله فيه أنه يكون عند الإنسان لما يغير المنكر يكون عنده حكمة ودراية وما يصدمش الناس ببعضها ما تضيمش الناس ببعضها وهذا لا يناقض ابدا خنق الحياء دايما بيجي في الاسئله يقول, يقول لك ايه يقول لك يقول لك تذكر مثلا المعنى العام للحديث معنى العام للحديث عندنا بها يتمثل مثلا تكتب العبارة الأولى الإيمان الإيمان كالشجرة التي تشتمل على جزع وفروع وأغصان وغيرها فهو يشتمل على شعب كثيرة وهذه تشتمل اسم الإيمان فباكتمالها يكتمل الإيمان وبنقصها ينقص الإيمان وهذه الشعب العبرة الأولى العبرة الثانية هذه الشعب يتفوت الناس في تحصيلها ومن هنا يوصفه بكمال الإيمان أو بنقص الإيمان شعب الجملة الثالثة الحياء الحياء من شعب الإيمان وهو أتعرف الحياء يبقى دول ثلاث عبارات هتشرح بيهم الحديث شرحا إجماليا بعد كده يقول لك اذكر معاني المفردات الآتية يقول لك إيه؟ الإيمان إحنا قلنا أن الإيمان يراد به ناس بتقول أنه هو التصديق مع الإذعان أو الإقرار مع الإذعان هذا هو الإيمان والعمل داخل في الإيمان لأن الإيمان قول تصديق بالجنان أو بالقلب يعني وعمل باللسان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان فهذا هو الامان ومعنى شعبة تقوله ان شعبة هي خصلة شعبة يعني ايه خصلة ومعنى بضعة هو عدد على الارجح انه من اثنين الى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنس مع المذكر ويقول لك ما هو معنى الحياء برضو الحياء هتقول له الحياء في اللغة هو تغير وانكسار يعتري المرء عند خوف ما يعاب عليه أما في الشرع فهو خلق خلق يحمل صحيح أيوان على تجنب ارتكام المنهيات والتقصير في حق صاحب الحق لأنه هيعاب عليه أنه هو قصر في حق صاحب الحق ويعاب عليه أنه هو يرتكب المحرمات أو المنهيات بعد هذا هيقول لك تفصيلة بأسئلة تفصيلية هيقول لك هل هل يتعارض خلق الحياة سيقوم الكتاب ده مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حد يعرف فيه هل يتعارض ناشا هنعمل هنقول, إيه؟ هنقول أن لا يتعارض الحياء مع الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لأن الحياء هو كذا تقعين الحياء في الشرق أما الـ الـ إذا استحيى الإنسان أن يغير المنكر فهذا عجز وليس حياء هذا عجز وليس إيه إنه من, من الحياة إنه من من الحياة إنه من الحياة أنا لا أعلم الحديث التي تقوله لكن المعنى صحيح وهو أن المشكلة هو الحياء في العرف الحياء في, الايه؟ في العرف فحياء في العرف من باب الضعف من باب الضعف لأنه إذا كنت مش قادر على أن أنت تعظ الناس في الله عز وجل وتبين لهم وتغير في الحق لما مر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يعظ أخره في الحياة فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان إزاي بقى أنه قد يكون المراد للضعف هنا عدم الحدة في تغيير المنكر فيسعى بأسلوب حسن للتغيير في البعض الآخر يهجم على المسألة هجوم ويغير عطول قد يكون هذا ولكن لعل المراد بالضعف إن, ان كان الحديث صحيح انا ما اعرفش يعني صحته اتفضل ما احنا دلوقتي راجعنا انه هذا ايه ده دي الحياه في العرف احنا قلنا ده في الايه في العرف فهذا من باب الايه آه فالمراد هنا الحياء في العرف وليس الحياء في الشرع وتفسير المعاني طالما أن المعنى تختلف فيه الأفكار أو ننظره باعتبارات متعددة فإنه يبقى فيه سعى فيه مسألة الفهم فهذا الحياء لما الشيخ بفسره كده فيقصد به ليس الحياء في الشرع ولكن الحياء في العرف لأنه هذا في الشارع بنسميه عجز في الشارع يسمى عجز وليس حياء إنما يسمى حياء من قبيل العرف وليس من قبيل الشارع هذا هو الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان الحديث الذي يليه وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لساله ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مما تتذكر الكتاب هو الكتاب بسيط خالص. فانت ممكن تحط الأسئلة وانت شغال نفسك يعني معاني الكلمات ديت تتجي سؤال ايه معنى كلمة كذا وكلمة كذا, كذا؟ بعد كده المعنى العام للحديث ممكن تختصر هو عمله لك في نص صفحة انت تختصره في ثلاث عبارات بس مش منتش تاخد الفكرة الأيم على الشرح وتعملها انت في عبارتين او ثلاث عبارات بالكتير بعد ذلك بالأسئلة التفصيلية لما يقول لك عرف الحياة مش عارف في اللغة وفي الشرع وهل يتعارض ذلك مع كذا مع الأمر المعروف والنهي على المنكر ويعدل وفي الآخر يقول لك اذكر ما يؤخذ من الحديث مش شرط أن أنا أقف عند اللي هو ذكر عندي في الحديث هنا يقول لك مثلا تفاوت مراتب الإيمان لأنه على لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق ده ممكن تقول, تقول هذا وممكن تقول أنه تعدد شعب الإمام مع تفوتها مثلا ممكن تقول أن الحياء شعبة من شعب الإمام برضو لا يأخذ من الحديث ممكن تقول ألمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعارض مع الحياء يقول له يؤخذ من الحديث فمن الشرط أن أنت تقف عن ذلك الكلام الذي ذكره هنا هي الأعمال مع انضمامها للتصديق داخلها في مسمى الإيمان ديت يعني نمر دي نمر اثنين دي نحن ممكن نقول العمل من الإيمان العمل من الإيمان أو الأعمال من الإيمان هذا الحديث الحديث الثاني معنى الإجمالي المعنى العام هذا الحديث يقوم على فكرة التخلق بالخلق الحسن تخلق بالخلق الحسن وهجر المعاصي لأن أي مجتمع من المجتمعات لما الإسلام جاء يبني المجتمعات ركز على نقطتين أو قاعدتين هامتيني. القاعدة الأولى وهي التخلية والقاعدة الثانية التحلية التخلية أنه يخلي المجتمعات من المذام حاجة المذمومة التي تشين العقيدة وتشين الأخلاق وتشين المعاملات فبدأ الإسلام يصحح في عقيدة الناس يبين لهم أن عبادة الأصدام هذه لا تجوز ليه لأنه عيبها كيت وكيت وكيت بين لهم مساوي الأخلاق اللي موجودة في المجتمع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ودي مضرها واحد اثنين كيت كيت يبين لهم هذه الأمور فهذا يسمونه التخلية وإلا فلو جاء الإسلام ليبني على ما كانت عليه المجتمعات من المفاسد فإن هذا البناء البناء لم يكون بناء متين لن يكون بناء متين تلا بد ان يصفى المجتمع الأول من المفاسد ثم تبني عليه بعد ذلك اذ كانت وجهه نظر العلماء الذين قاموا بالدعوه وسعوا إلى تربيه الناس على الإيمان وعلى يعني هذا الدين فكانت وجهه نظر صحيحه وجهه نظر صحيحه ولولا ما قام به هؤلاء العلماء من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لعله لو نادى المنادي للإسلام لم يخرج أحد للإسلام رغم أن كله إيه؟ مسلم لكن عنده لخبطة في حياته ما يعرفش إيه اللي من الدين وإيه اللي مش من الدين وما يعرفش إيه ده وهكذا فحراسة الدين في مجتمع الإسلام أولى من سياسة الدنيا بهذا الدين فأنا لو قيت عشان أعمل تميع للدين من أجل هذه السياسة فهذا لا جوز حرام في دين الله تبارك وتعالى أما كوني أنا أرعى هذا الدين في مجتمع الناس وفي تعليم الناس وفي توجيه الناس وأرعاه في سياسة الناس فهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب لو كان هيميع الدين في السياسة فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز وكما يقول البعض بعض الناس يقول لك الضرورة يعني يقولون الغاية تبرر الوسيلة هذا كلام خطأ مش الغاية لا تبرر الوسيلة الغاية الوسائل تأخذ حكم الغاية الوسيلة التي تؤدي إلى الأمر بتأخذ حكمه إذا كانت الغاية صحيحة لابد أن تسلك لها وسيلة صحيحة أما الوسائل التي هي قبيحة في الشارع ما ترتكبهاش من أجل أن تصله إلى غاية حميدة لأن الشرع جعل الغيات لها وسائل حميدة وهناك وسائل معروفة بالطبع وفي فكرة الناس إن هي وسائل قبيحة يبقى عندك مسلكين مسلك صحيح يخال يوافق الدين ومسلك قبيح وكلهم يؤدي إلى نفس الغاية فلا يجوز لك أن ترتكب الغاية الوسيلة القبيحة لتصل إلى الغاية الصحيحة بل لا بد أن تسلك الوسيلة الصحيحة لأن هذا هو المطلوب في الشرع فبارتكابك الوسيلة الصحيحة إذ أخذت أجر مسبق رب بتناول هذه الوسيل إذا ارتكبت وسيلة قبيحة ارتكبت إثم إثما مسبقا وقد لا تصل إلى النتيجة فيموت من ارتكب وسيلة قبيحة على المعصية ويموت من ارتكب وسيلة صحيحة على الطاعة وكل لم يصل إلى نتيجة وكل لم يصل إلى نتيجة وكمان من أجل أن نعلم الناس دين الله تعالى أنه يعني إيه فيديتها إن الناس لما يبقى تبقى في نعيم تعمل بالدين ولما تبقى في تعب ما تعملش بالدين يبقى إيه فيديتها بقى حين يرزقهم الله ويشكروه وحين لا يرزقهم يكفروه فهذا ليس من الإيمان وهذا ليس من المعروف أن الإسلام سلك لإصلاح المجتمعات مسلكين مسلك الأول هو مدى التخلية والمسلك الثاني هو مسلك التحلية بمعنى أنه لو أن الإسلام جاء ليحرم الخمر اولا بدون ان يبين مفاسد عقيدتهم ويبين مآثم الخمر لا قالوا لا ندعو الخمر أبدا نستيبنها خالص لكنه الأول صحح لهم عقيدتهم وأذال ما عندهم من السوء في العقيدة وبين لهم بمآثم الخمر وما يترتب عليها من مفاسد ثم بدأ الناس نفسهم يتقلل منها ثم بعد ذلك أمرهم بأن يبتعدوا عن الصلاة إذا كانوا سكارا إذا جاء وقت الصلاة لا يشربون تلك الخمور ليه لأن فيها هزيان وقد يقول إنسان فيها كلمة الكفر ولا يكون حضر القلب ويبقى دي كلها عيوب في الخام ثم بعد ذلك نزل التحريم فما اعترضوا على شيء وما كان ذلك صعبا على أنفسهم وكذلك إنت لو عاوز تعلم ولدك الأول تقول له الأخلاق اللي كذا واللي كذا واللي كذا دي أشياء تبين له أن دي كده أخطاء عشان خلاص بالنسبة له تسقط تلك الأخلاقيات وتعلمه الأخلاق الحسنة هو بيكذب مثلا تبين له قبح الكذيب هو نفسه هيسيبه من نفسه ولو حاول بعد كده غلبته نفسه هيغالبها مرة ولا مرة وانت جنبه هيترك هذا الأمر طالما <تصفيق> ومن الأشياء التي تؤدي إلى الولد الطفل إن هو يغذب الإذاء يعني الأباء اللي هي بتضرب عيالها دايما دي وقيلت لأ الولد غزبا عنه بيغلط فعوز يطلع من موضوع يعمله يحلف لك أنه ما عمل مش ليش شيء خلاص يحلف كما أذكر أنه فان في الإعدادة كان أحد المدرسين بيجيب مصحف حلف العيال على من اللي عمل كذا ففي أولاد كانوا عاملين الحاجة اللي يقول عليه بس هو هيموتهم من الضرب لو هم إيه فقالوش هم عائل صغيرين لسه عائل فقالي عذاري شوف عامل إيه إن هي الحلفة هي ما عاملت إيه بقى اللي كسب هو في, في هذا الأمر من صغر عقلي هو ومن سوء تصرفه لإنه العائل هيحلف لك عمره ما هيمضرب فأنت وإنت ليه بتخليه يحلف وإنت بتحلفه ليه انت تسعى إلى التصحيح بدون أذية ولا ضغط وبعد ذلك مسألة الأدب هذه ليست مقصودا منها الأذاء ولكن مقصود منها التقويم فإنت لو إديت البدائل الصحيحة ورغبت وعملت اللي تقدر عليه ساعتها الأدب هيكون مقبول عنده ونفسه ومقبول عند الآخرين أما يكون الواحد يصب غضب على عيل أو على امرأة وهو لمجرد غلط غلط أو شيء من هذا هو معلموش إزاي يسلك في هذا, هذا الطريق هذا خطأ كبير جدا فالله عز وجل لم يتخذ هذا الأسلوب مع الناس بل إن الله تبارك وتعالى رغب الناس وعلم الناس ووجه الناس وعطاهم البدائل بدائل كثيرة جدا عن المحرمات هذه القليلة للشيطان خدهم يدخلهم فيها كمان لك حلال كتير حلال تسرق فيها وتستمتع تستمتع في الدنيا وتؤجر في الاخره يبقى انت عاوز لما, لما تعاقب بقى بعد كده يبقى انت اللي جبته لنفسك انت اللي جبته لنفسك وكمان ادالك قبل كده ادالك التوبه والاستغفار حتى وان اخطات اه عقلك صغر نفسك انحطت وعملت حاجه اتوب واستغفر وندمت وعيكتب لك الاجر وتقبل منك التوبة ومع الجلش لك العقوبة ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب والله عز وجل يعفو ويصفح عن الناس هذه من أساليب التربوية العظيمة التي ينبغي على الناس لها تسلقها هذا مبدأ بسموه مبدأ التخلية أما مبدأ التخلية بقى الصرح الذي يبنى عليه المجتمع هذا صرح العبادات هذا صرح المعاملات وقبل ذلك صرح العقائد وراء كذلك صرح الاخلاق المباني العظيمه ديت ما بونتش على أساس سيء بنيت بعد تنظيف القلوب والجوارح من الرذائل التي تلبث بها قبل ذلك الله يرحمنا برحمته قلنا أن بناء المجتمع في الإسلام يبنى على قاعدتين او أن يسلك فيه في بنائه طريقتان طريقة الأولى يسلك في بنائه طريقتين طريقة الأولى هي التخلي الطريقة الثانية التحلية يعني طريقة الهدم وطريقة البناء هدم العداد الباطلة والمعتقدات الفاسدة والأخلاق السيئة وبناء بائه صرح الإسلام أو الإيمان بناء على القواعد السليمة والمهاجر المسلم من سلم, المسلمين من, لسان من سلم المسلمون من لسانه ويده هذه هي التي تدور حول مسألة التخلية والتحلية والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الهجر كما تعلمون هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأول ذلك وأفضله الهجرة من مكة إلى المدينة وهذه انقطعت بفتح مكة, قطعت بفتح مكة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا هذه النوع الأول من الهجرة النوع الثاني الهجرة من بلاد الفسق إلى بلاد الطاعات وهذا الفسق قد يكون في بلاد الإسلام يعني في مكان منتشر فيه الفسق والفجور وأنت لا تستطيع أن تقيم فيه فما حكم الهجرة؟ من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومن بلاد الفسق إلى بلاد الطاعات الهجرة من بلاد الكفر إذا لم يستطع الإنسان المسلم أن يجهر بدينه ويقيم شعائره علانية يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام لذلك ما يحدث في السنوات الأخيرة من ما يسمى بالهجرة إلى بلاد الكفر بقى مش من بلاد الكفر من أجل أمور عديدة وليس فيها أمر ديني يعني هي كلها أمور دنيوية أموال وشغل وما إلى ذلك فهذا لا يجوز لأنهم لا يستطيعون أن يقيموا شرائع الإسلام هناك وأي واحد عاش في الدول الغربية سواءً كان في الدول الأوروبية ولا أمريكا ولا غيرها هناك الأذان ما بيؤذنش برة والأذان هو أعظم شعائر للإسلام فيش حاجة اسمها تأذن كده وأذانك يتقال في الشارع كده وكله يسمعوا التكلام ده ممنوع تعرفوا حاجة غير كده فبناء عليه كان ينبغي عليهم كلهم أن هم يتركوا هذه البلاد العلماء وطلاب العلم وغيره من هؤلاء فضلا بعن العمال وغيرهم ولهم بالكفار أساليب متعددة في جذب الناس إلى هناك لأنه إذا هاجر الناس إلى بلاد الكفر استفاد الكفار بفوائد عديدة أولا الإنسان يتخلى عن كثير من مبادئ الإسلام لأنه مش مسافر كده عشان الإسلام ده هو مسافر عشان يشتغل هم معرفين كده أول تاني حاجة ينخرط في هذا المجتمع الكافر الفاسد فيقر المفاسد كلها وما فيش مشكلة ما يقدرش يغير ولا يعمل أي حاجة لأنه هو لا سبيل إلى التغيير عنده كمان يستفيدون بالعقليات المسلمة كمان يذرل هؤلاء المسلمين ويستخدموهم استخدام العبيد اشتغل وياخد في نظير شغلك تاخد فلوسك لو أن الشباب اللي بيسافر إلى تلك البلاد يبذل في بلادنا هذه ما يبذل هناك تحصل أكثر مما يحصل هناك أو على الأقاري هيحصل قريبا مما يحصل هناك يكون دينه في حفظ ورعاية لأنه هنا في بلاد الإسلام مهما يكون الأمر فنحن في بلاد إسلامية الحجرة من بلاد الفسق إذا لم تستطع أن تقوم بالدعوة والمصيحة واستحكمت الأمور في هذه الحالة ينبغي أن تهاجر من تلك البلاد أما إذا كانت الدعوة إلى الله موقوفة عليك انت وبعض إخوانك يبقى ما تتركوش المكان حتى لا تتحول البلد إلى بلد يعني فاسد كاملا ولا يجدون من يدعو إلى الله تبارك وتعالى فعال الناس ان يصبروا ويتحملوا أما ضعاف الإيمان اللي هم بينجرفوا وراء الشهوات والبلاية وما ملوش في الدعوه وما في الحاجات دي يبقى ينجو بدينه وبنفسه يروح لبلد ثانيه عشان ما يوقعش في المفاسد لانه في ناس ما بتصبرش على المعاصي اصلا فعاوز حاجه كده ما يخش فيها معاص عشان ما يقعش فيها لكن لو بقى فيه هيوقع يبقى ده يسيب المكان ولا الشارع اللي فيه كده ومش عايزة فصل تفصيلات أكتر من كده هناك من الناس من يكون في بلد معين في شارع بداعه مثلا شيء محرم هو معتد يعمله على طول ف فبحله أنه يترك هذا الشارع وينتقل إلى مكان بعيد حتى يتناسى المعصية وحتى لا يلتقي مع أهل المعصي الذين اعتاد على أن يرتكب المعصية معهم فهو حل هو يترك هذا المكان وهذا من هجرة مواطن الفسق هذا امر واجب في هذه الحالة أما الذين يعلمون الناس الدين وينصحونهم ويوجهونهم فهؤلاء لا يتركون المكان عشان ما يتحولش المكان كاملا إلى مكان سوء بما فيه من أفراد وما إلى ذلك النوع الأخر من الهجرة هجرة ذنوب وهجرة الزنوب هي هجرة باقيه لا تنقطع إلى يوم الدين هجره باقيه لا تنقطع الى من بلاد الكفر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام باقيه لا تنقطع إلى يوم الدين والهجره من بلاد الفسق الى بلاد الطاعات باقيه لا تنقطع إلى يوم الدين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وجاء في بعض الأحاديث أن أفضل الهجرة هجرة المعاصي وهذه أمور معروفة عند المسلمين لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم هنا يقصد به الرجل يعني الذكر والأنثى لأنه لما يجي الكلام بنفظ المذكر يقصد به العموم يقصد به العموم يعني يراد به الأفراد لكن مش يخطك بنفظ المؤنث ويريد به ذكور الإناث منفعشه لكن ينفع في اللغة إنه يخاط بالذكور ويراد الإناث على إرادة الأفراد على إرادة الإيه؟ الأفراد او على إرادة المرء أو على إرادة ابن آدم أو على إرادة يعني إيه على معنا مذكر وهذا يصح في الإناث أما لو خاطب بلغة الإناث مش هينفع في الذكور ودي بقى جماعة كفرة يقول لك إيه بقى المرء ملهاش مكان ولي مش عارف إيه وبتاع ويقعد بقى يغني في أي حالة باطله وهو يعلم أنه كذاب ولكن هناك من يستمع إليه في المسلمين زي الجماعة في الجرائد يقول لك في الدائرة أربعة يحسم البدو البتاعة النتائج البدو آه. يعني معناها أن الناس دول جهل بقى لدو الجماعة بتاع المسلمين النور دول و بتاع مش عارف ايه فدي من الاساليب اليهوديه الاصليه الاساليب اليهوديه الاصليه طب ما نقول ان الدوائر الاخرى حسمت بالعلمانين وغير المسلمين اولى ان احنا نقول كده حسمت بالعلمانين وغير المسلمين لان المسلمين الذين على الإسلام الصحيح هما غيرهوش حاجه وما فيش أفكار سيئة في دماغهم ولا فيه يعني سوء هؤلاء اختاروا الشيء الصحيح أولى أن تقال العبارة بهذا الشكل لكن اليهود كانوا لدع النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يا راعيها يعني يقصدون بها كلمة سوء فالمسلمين يعني كانوا بعضهم يقول كلمة دي ما قصد شباحها فالرب عز وجل نهاهم أن يقولوا ذلك لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا استنانا انتظرنا عايزينك أن ما تقولوش نفس الكلام اللي بقولوه اليهود لعنهم الله ومن على شاكلة اليهود تكلمون بهذه إلا هجات واللغات وسيرى وسيرى الناس إن شاء الله في المراحل القادمة إن مصر كلها بدو لأن المحافظات اللي في المرحلة الأولى ديت أغلب محافظات ملوثة حافظات ملوثة تجتمل على مؤامرات وأنا مش متعصب لحزب يعني معين ولكن أنا أتعصب له السنة فقط والسنة هي التي يكشف بها الحق من الباطل ذلك سيدنا عمر لما كان يقول إيه إن جادلوكم بالقرآن أه؟ أه؟ فجادلوهم بالسنة يتكشف على طول لأنه هو هو ممكن استخدم آيات القرآن ولف في دماغك ويعمل مش عارف إيه وقولك تحتمل فإحنا عاوزين تفسير لمعاني الآيات دي لأن في ايات تحتمل أمورا خلاص يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء فلما تجيب الأدلة من السنة تقضي على هذا الأمر يبقى ربنا عز وجل أراد بهذا كذا فنعم لا فين البدو؟ البدوي هو ساكن الصحراء فين البدوي؟ ده بشوات العرب اللي هون ده بشوات ده أحسن من اللي ساكنين في الزمالك وكلهم ما شاء الله احسن تجار مخدرات وأحسن بهوات في الدنيا كلها ده كان, كان الوزراء والبتاع ده نعارف بقى سيبنا نقول لك ده الوزراء كانوا يتعزموا عندهم في البيوت هنا فين بقى البدو؟ شو معنى ده بدو؟ وكلام غير غير صحيح وإلا, وإلا فلو بسنا المحافظة زي محافظة القاهرة محافظة القاهرة هذه محافظة الصعيدة محافظة الصعيدة ما هيش قاهرة حافظة الصعيدة دي حاجة, حاجة محافظة الجيزة محافظة الصعيدة انا عارف الأماكن دي كويس بفضل الله محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظات صعيدة محافظة الإسكندرية خاصة المناطق دي البدو دول أولا ما فيش بدو وإن كانوا فهم يمثلوا فئة صغيرة وأغلب الناس اللي سكنين دولة هنا وفدين على المكان ليسوا من أهلي أما الأرض, الأرض دي أصلها بتاعة العرب وبعوها للناس اللي جات سكنت في هذه البلاد تلاقي شارع مدينة كاملة سكنية شركة بترول اسكندرية مدينة مش عارف تاني شركة مش عارف ايه الغاز بتاعي شارع كامل مش عارف بتاع مين فيلة ستلاف متر بتاعة المستشار معرفش بتا كل دا موجود وموجود في المناطق دي الشهد يعني من الكلام انه اصحاب الاهواء اصحاب الاهواء كل واحد يعبر بطريقة هو أما إذا كان الناس سيختارون شيئا ما فإنت لما هتختارني حاجة هتدلني على دينك وأخلقك هتدلني على دينك وخلقك مش معقول الناس اللي اخترت عمر الحمزة ودل عندهم دين واللي يعرفوا ربنا أصلا لأن هذا رجل في الإسلام يكفر بلا خلاف اللي ده يكفر بلا خلاف الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة والمسلمة تزوجها النصراني ده يكفر هو واللي علمه كذا واللي يقر على كذا ولكن هو عنده تختار حرية أما عند الذين يدعون إلى الله ورسوله تختار مش حرية لا. أنت كنت شواعي وانت تختار كنت تعمى الناس بقى لو وعيين كانوا الجرائد اللي, اللي اتكتب فى الكلام ده يرفعوا عليها قضية ما هم بيرفعوا عليها على اي حاج لكن بقى احنا طيبين طيبين الطيبة الهدلة اللي هتودينها في ذا مفروض انه في ناس في ناس عقلاء ومعهم في ناس معهم فلوس وفيه ناس مستشارين وفيه ناس دكاترة استخدموا في الاساليف دي اعرفهم زي ما بيعرفوك لأنه هذا اذا كان هو بيستخدم هذه الاساليف الباطل استخدمها انت في الحق أي دريدة تكتب من مثل هذا الكلام وهذا يعد طعنا أولا لأنه لا يوجد بدو في هذه المناطق ثانيا إن هذا يقصد به الإهانة أما البدو هم في الصحراء التي تقع بين الإسكندرية ومطروح هذه البدو القاهرة القاهرة فيها بدو القاهرة فيها بدو اركب كذا الطريق من القاهرة إلى الإسماعيلية مش بابوا بقى ذن دم دبجة تلاقي حد وهكذا وتلاقي ناس ما تعرفش لهاجاتها حد تتلع من القاهرة على الشرقية نفس القصة من القاهرة على الفيوم ضرب نفس القصة فين بقى وهكذا فالشهد فهي الأساليب هذه أساليب اليهود أساليب اليهود وهناك من يستخدمها من المسلمين حتى للأسف الشديد المسلم يقصد هنا عموما الرجل والمرأة للأسف في الانتخابات دي لم يسلم المسلمون بعضهم من بعض ده يقول على ده ده يوقف حالك ده متخلف ده بيعمل ده بطلع علم المدرسة ده بيش عارف بيعمل ايه ده وحاجات كلها كد في كد وهكذا فين بقى المسلم من سلم المسلمون من لسانه آه في بقى من والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه غيبتك إخوانك وإسأتك إليهم وشتمك ووا ووا وما إلى ذلك كل ذلك حرام هتحص له من وراء الحرام ممكن ما قلت ذلك يتلغى أصلا ممكن يتلغى إذا طلعت بيه ما في الآخر أنت حلوتهم طلعت بالذنوب اللي انت ارتكبتها اللي ارتكبتها عشان تقيم شعيرة الله والله ما هتقام بالشتيمة ولا بالإساءة إلى إخوانك فتقاموا بالحق بالحق إخلاص لله عز وجل والعمل على الطريق المستقيم لو أن أنت ملد بيتك بيتك عشان تعمل عزوة ملدها بأعداءك هل تأمن أنه يتحول عليك ويقتلوك ده الأصل أنهما يتحول عليك ويقتلوك وهكذا فالمسلم من سلم المسلمون باللسان هوادي والمراد بالمسلمين هنا ما هو نعم أعم من الرجال والنساء وكذلك غير المسلمين لأن مبدأ السلام هذا مبدأ إسلامي طالما ولا تعتدوا لا تعتدي طالما إن في حدود حدها الله تبارك وتعالى لا يتعدها الناس وفي هذه الحالة على الناس أن يلتزموا بها فالمسلم سلم منه إخوانه وجيرانه وسلمت منه الدواب وسلم منه الزرع وسلمت منه الحياة بل هو السبب في عمارة هذا الكون تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بزراعة الأشجار و... ويحرض على ذلك ويذكر أن من غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان فله به صدقة ويذكر أشياء كثيرة في هذا الباب وإماطة الأذى عن طريق الناس صدقة وأن تعين أحد الناس الذين لا يستطيعون الصناعة أخرق تصنع له هذا صدقة وما إلى ذلك يعدد أنواع المعروف وأن تهدي إلى جارك من طعامك فذلك لك أجر حتى وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو ما إلى ذلك فهذا من حسن مبادئ الإسلام وكله حسن لأنه الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى فخالف المسلمون مع إخوانهم خالف المسلمون بينهم وبين بعدهم تلك المبادئ الإسلامية تلك المبادئ خلفها المسلمون رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أمره بالإحسان إلى أهل الذنى أهل الكتاب أو ما إلى ذلك لأن هذا باب وهذا باب باب أنه هو هيهد لك الكفر ويتمنها لا كذب معروف لكن إنت عملك مع طالما إنه كان من أهل العهد والذنة فإنه تسلك معه هذا المسلك لألا تسئ إليه تحسن إليه وما إلى ذلك مش تكفر عشان خطر عيونه تطلع في تلفزيون تكفر بالله العظيم كده عشان خطره يبقى أنت وياه في جهنم يبقى أنت رب النفس دينه بقى. وهكذا يبقى فرق بين حسن المعاملة ومسألة الاعتقاد بالنسبة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 ويقول كمان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم شوف الآيات افهم الآيات بقى واضح خالص إذا عاوز حقا فضل واضح جدا واضح جدا سبحان الله والناس ما يعني شوف الآيات جمعت حسن المعاملة وحسن الاعتقاد في نفس الشخص الواحد حسن المعاملة وحسن الاعتقاد اعتقادك في الله ورسوله وعدم ولد أعداء الإسلام مش عارف إيه لا يتنافى هذا مع حسن المعاملة مع الذين لا لا يحاربون المسلمين ولا يسئون إليهم ووما إلى ذلك فهذه مبادئ وضعها الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المهاجر هنا معناه الهاجر ايه الهاجر لانه كلمة مفاعل او مفاعلة محتاجة مفاعلة من الطرفين انه انت بتشد هنا بشد هذه المفاعلة لكن المرد بها هنا الهاجر الذي يخرج زي المسافر كده يخرج من من شيء الى شيء لكن ما فيش مشادة في المهاجرة زي اللي يهجر الزنب هو الزنب ليهجر الزنب مفيش مفاعلة لكن بعض العلماء قال إنه فيه مفاعلة من جهة النفس من جهة النفس اللي بيهجر الزنب الزنب بيغالبه في نفسه وهو يغالب الزنب فلما يبتعد عنه يبقى هذا مهاجر كذلك بلاد المعاصي بلاد المعاصي النفس تنزع إليها فالإنسان لما يهجرها يبقى فيه غالبة وتغلب منه على نفسه هذا الحديث يبين لنا أمورا كثيرة هذه الأمور الكثيرة منها أن المسلم يجب عليه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده بمعنى أن يكف لسانه وأن يمسك يده لأنه ليه هو خص اللسان هنا وخص اليد بالذكر؟ هل ينفع تشهوط بالشلوت كذا ويقول يقول شرعا لا ما ينفعش يقصد بمن سلم المسلمون باللسانه ويده لأن أغلب الإذاء يكون باللسان وأثره أكثر فاعلية لأنه ممكن تقول واحد تشتمه وتشتمه هو وبلده بالكامل تشتمه حفظة باللسان واحد لكن مش تضربهم بيد واحدة ولا هدديهم بشلوت واحد ولها تأتي لهم بضربة وحدة فاللسان ضرر أعم وأثر أكثر اتساعا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر هنا واليد أيضا كثيرا ما تكون معبرة عن الجسم واللسان معبر عن القلب اللسان يتكلم باللف قلبك وإيدك يتعبر عن حركة جسمك اللي عاوزة تعملها الرجلين والإيدين والدماغ وكله فلذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم الذكر وإلا فكل إذاء بغير حق محرم كل إذاء بغير حق محرم حتى على غير المسلمين زي ما احنا قلنا يعني لا يجوز أن تخل بالعهد لا يجوز أن تنقض العهد لا يجوز أن تحالف ثم تنقض العهد لا يجوز أن تؤذي الناس بلا ذنب لا يجوز أن تؤذي الطير ولا الحيوان ولا ولا أو تقطع الزرع بلا داعي كل ذلك لا يجوز وهذا من المحرمات وليس ذلك مخصوصا بالمسلمين خاصة لكن امتناعك عن الإداء إذا كان لله تبارك وتعالى فهذا من شعب الإيمان وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية فهذا الحديث منه امتناع الإذاء كمان أن العمل من الإيمان والرد على المرجئة لأن المرجئة بيقول لك إنه لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية يعمل لنت عايز تعمله بس طالما أنت بتقول لا إليه الله محمد رسول الله يعمل لنت عايز تعمله هذا ضلال مبين المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه برضو ممكن نأخذ من الحديث أن من أنواع الهجرة هجرة الذنوب هجرة الذنوب كما تعلمون محمد شكرا مبروك شكرا من أنواع الهجرة هجرة الذنوب وهي هجرة باقية كما قلنا فالحديثين دول إحنا نذكرهم هم مفهومش حاجة حاجة سهلة وبسيطة وأحسن من مسألة المذاكرة وخلاص ان الواحد يتعلمهم ويعمل بيهم لأن الحديث دي كلها الحديث من صحيح البخاري وتدل على معاني كويسة وأسلوبها سهل خالص في الشرح سهل جداً مفهاش يعني أسليب معقدة ولا فهأ أي حاجة ولو حفظتوا الاحاديث وعرفتوا بالراوي اللي هو ابو هريره وعبد الله ابن عمرو بن العاص انت تعملوا مخصوص شخصيه ليك انت يعني تشوف مين الصحابي اللي روى ده مين الصحابي ده وتحفظ الاحاديث برضه دي حاجه يعني كويسه بالنسبه لك لا هو ما سند اصلا هو الراوي الاعلى بس اللي هو الصحابه بس هو سند وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولك